شو اللي صار عيت انا ما قلبي طال صبري ازوني مار محبوب أخدع اللي صار عيت أنا ما عندها قيمة سيد الطالب بناسب بلي محبوب اخدع واش اللي صار عيتنا ما رد القلبي يا طال صبري يجو نقمو يا جلال الفاني بدلتني يا الطالب بنات بدلي محبوب خدع واش اللي صار عيت انا ما ارد قلبي يا طال صبري ناسي القالب ناسي ببلي محبوب اخدع عاش اللي صار عيت انا ما ارد قلبي طال صبري يجوني همار لا <تصفيق> قد عليا من كل جهار Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een zie صار عيت انا ما ارد قلبي يا طاسبي لا بوتكليون <تصفيق> صور زيكم آه ثاني معاها نسوت دنياها دد هنا تم حبيتي بدلتني وسنحت فيا عسي قالب ناس جدلي محبوب خدع واش اللي صار عيت انا Chouie je nou, zit het al in benauwd bij benieuwd. Liefde beledig, wat is er liever? Geen namen, het is